Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah Kalimat ini termasuk zikir yang sederhana Namun mengandung makna yang luar biasa Membaca zikir hasbunullah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasir Adalah salah satu bentuk dan rasa tawakal kita Dengan sepenuhnya Mendekatkan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kalimat ini, kita menyerahkan segenap jiwa dan raga kita. Menyerahkan segala urusan kita, beban kita dan semua masalah kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allahlah sebaik-baik wakil. Karena Allahlah sebaik-baik penolong. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم Nirmal Mawla wa Nirmal Naseer Hasbuna Allah wa Mula dan nigma Nasir, Hasbunallah dan nigma Wakil, Nigma Mula dan nigma Nasir, من نسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعمل مولا ونعم النسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعمل مولا ونعم النسير نسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير hasbunallahu wa ni'mal wakeel li'amal mawla wa ni'man naseer hasbunallahu wa ni'mal wakeel li'amal mawla wa ni'man naseer hasbunallahu حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير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 Allah dan nama al maula dan nama Nabi. نعمل وكيل نعمل مولا ونعمل نسير حسبنا الله وكيل نعمل مولا ونعم النسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعمل مولا ونعم النسير Nya'ma Mawlā, wa Nya'ma Nsir, hasbun Allāh, wa Nya'ma Wakīl. Nya'ma Mawlā, wa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 Maula, dan nigma Nusir, hasbun Allah, dan nigma Wakil, nigma Maula, dan nigma Nusir, ونعم النسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير من نسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسب Hasbuna Allah wa ni'ma al-wakil Nima al-Mawla wa ni'ma al-Nasir Hasbuna Allah wa al-wakil حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسب نعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير حسبنا الله حسب الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسب الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسب ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النسير حسبنا الله نعمل وكيل نعمل مولا ونعمل نسير حسبنا الله ونعمل وكيل نعمل مولا ونعمل نسير حسبنا الله نعمل مولا ونعمل نسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعمل مولا ونعمل نسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعمل مولا ونعمل نسير Nya'ma Al-Maulaa wa Nya'ma Al-Nasir, Hasbunallah wa Nya'ma al Mala dan Nama Nasir Hasbun Allah dan Nama Wakil Nama Mala dan Nama Nya'umul Mawla, dan Nya'umul Nasir, Hasbun Allah, dan Nya'umul Wakil. Nya'umul Mawla, dan ونعم النسير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير Asbul Allah, ni'ma al-wakil, ni'ma al-Mawla, nasir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 Allah dan Nya Mal Wakil Nya Mal Mula